طابت لي علومي وذكري مكسب ولا بهمودي ودمي الخير عفيت نفسي لجلي اعتز قدري إلا الكرامة ما تجي من عاطل غير علم يوجضني على الدرب وسري رجليتهم السير من غير تقصر، غدرة وتواليل بوله بدري، أسري وخاو الليل بخط ما حذير، علمني وقظني على الدرب وسرى، رجليتهم السير من غير تقصير غدرا وتو الليل بوله بدري أسري وخاوي الليل بخطن ما حاذير علم يوقضني على الدرب وسري رجليتهم السير من غير تقصير بدر وتول الليل بو له بدري اسري وخاوي الليل بفطن ما حادر طبت طابت لي علومي وذكري مكسب ولا بهمودي مكره الخير عفيت نفسي لاجل اعتزي قدري إلا الكرامة ما تجي من عطا <تصفيق> يثلج الهرج صدري بعض العرب خصرانهم فاش تحقير طبعي سموح وابعد البعد غدري وشوف نجار الحتي عقله صغير انا انا ما يثلج الهرج صدري بعض العرب خصرانهم خاش تحقير طبعي سموحٍ وأبعد البعد غدري وشوف نجال الحتي عقله صغير انطبت طابتني علومي وذكري مكسب ولا بهمو دمي الخير عفيت نفسي لجلي اعتزي قدري إلا الكرامة ما تجي من عاطل غير أبيع رخص العرف للطيب بشري رخص المعرفة عاقبتها ما خاسر إن كان حب الطايله صار عسري بقبل عليها ما منعني ما أبيع رخص العرف للطير بشري رخص المعرفه عاجبتها ما خاسير إن كان حب الطايله صار عسري دق بالعلى ما منعني ما عذير <تصفيق> ان طابت لي علومي ويد الكريم مكسب ولا بهمودي مكره الخير عفيت نفسي لاجل اعتز قدري الا الكرامه ما تجي من عاطل عطالقه